وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً والزانية لَا ينكحها إلا زَانٍ أَوْ مشرك وحرم ذلك على المؤمنين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 لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا وقالوا هذا افكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك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 يعظكم الله أن تعودوا لمثله إِن إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم وَاللَّهُ والله عليم حكيم الَّذِينَ الذين يحبون أن تشيع الَّذِينَ في الذين عَذَابٌ لهم عذاب الدُّنْيَا في الدنيا والآخرة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 يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم اضجعوا فاضجعوه وازكى لكم والله بما تعملون عليم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 وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا, يبدي إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباءهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت أيمانهن او ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير اولي الذكره من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء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 والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه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 ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركابا فترى الودق, يخرج من خلاله فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار يقلب الله الليل والنهار رئن في ذلك لعبرة ل للأبصار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 انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون وَأَقْسَمُوا بالله جهد أَيْمَانِهِمْ لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إِنَّ الله خبير بما تعملون قل اللَّهَ الله الرَّسُولَ الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم, وليمكنن لهم دينهم الذي اغتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَطِعِ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النار لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النار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 والقواعد من النساء إلا لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أي يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة, بزينة وأي يستعففن خير لهن والله سميع عليم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 فليحذر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عن أَمْرِهِ أَن تصيبهم فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قد يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يرجعون إِلَيْهِ فينبئهم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ